ألم تَرَ إلى الذين يزعمون أَنَّهُمْ آمَنُوا بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم تَرَ أيها الرسول؟ تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسول من قبلك يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر وقد أمروا أن يكفروا بذلك ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق ابعادا شديدا لا يهتدون معه. وهذه الآية الكريمة ايها الاخوه تبين أنه لا يصح للإنسان في أرض الله إلا شرع الله تعالى. وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وستخر له ما في السماوات ما في الأرض وربنا جل جلاله أراد أن يكون الشرع هو المهيمن على الإنسان أما آراء البشر وقوانين البشر فلا تصلح لعبد الله في أرض الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوثيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده وفي هذه الآية الكريمة أيها الأخوة التنبيه إلى مسألة تتكرر كثيرا وهي اضرار الذنوب والمعاصي فان الانسان لا يرتكب معصيه من المعاصي إلا جاءه ضرر هذه المعصيه عاجلا ام اجلا وانتبه هنا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت أيديهم وقالنا بما قدمت ايديه لان الإنسان كل إنسان يحمل يدين وتحمله رجلا فإذا تشرج الإنسان معصية كأنه شارك جميع أعضائه في هذه المعصية ثم بين ربنا جل جلاله سوء صنيع هؤلاء فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا اولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء فاتركهم ايها الرسول واعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم. إذن هذه الآية الكريمه فيها تحذير أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبنا وأنه يحاسبنا عليه وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا مر معنا في الآية الخامسة والثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وفي سورة الطارق يوم تبل السرائر وفي سورة العاديات وحص في الصدور والنصوص في هذا كثيرة فربنا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فربنا يعلم ما في القلوب ويحاسب على ما فيها قال فأعرض عنهم الإنسان يعرض عن المعاصي ولا يجلس مجالس المعاصي ولا يقف مجالس المعاصي لا في هاتف ولا في شاشة ولا في مكان ولا في غيرها ثم أيضا واجب الإنسان أن يعظ أولئك الذين يقعون في المعاصي قال وعظهم والموعظة الإنسان يرغب ويرهب لأن الإنسان مما يؤثر فيه الترغيب والترهيب وقل لهم فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا عليك أن تعيض الناس المواعدة القوية المؤثرة وتختار الكلمات التي توقع الرغبة والرهبة في قلب السام ثم قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أي طاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره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 بوجوب أن يكون لك شأن مع كتاب الله تعليما وبثا، وأن يكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وبثا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله فعليت أن تبث اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ثم ربنا ندب قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما ولكن الإنسان لما يقع الآن بذنب عليه أن يتوب ونجعل توبته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعيش الإنسان مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وثركه فنفعل ما فعله ونترك ما شركه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 ويسلم تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم من فوائد الآيات الاحتكام الى غير شرع الاحتكام الى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام الى الشرع معارض القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشر من ابرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله هنا مسألة مهمة أنت قد ترى شخص قد خرج من عشه قبل أن يكون له ريش وصار ينتقد أهل العلم وينتقد الآخرين وهذا نحذر منهم ونحذر منه لكن مع ذلك علينا أن ننصحه وأن نبالغ في نصحه فربنا جل جلاله قد جعل بعضنا لبعض الفتنة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويثبتون عليه بما يريده الله تعالى ويحبه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته